والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل النهار وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءا ورضوا بالحياة الدنيا وطمنوا بها وطمنوا بها والذينهم عن آياتنا غافلون أولى كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربه بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم و فيها سلام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 فَنَظَرُّ دَعانا لِجَرِّ بِهِ او قاعدا او قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْ ضَرِّهِ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مسه كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسله بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون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 فَمَنْأَظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَفْعَلُهُمْ وَيَقُولُونَ أُلَاءِ شُفَعَ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 ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كن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 قُلُ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الحق أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى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 الذي بينا ديه ولكن تصدق الذي بينا ديه وتفصين الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون نفس راه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلَمٍ يَلْبَثُوا إلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ أَوْ نَتَوَفَّ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينه بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كن أنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء جلهم فلا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون قل رأ عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجربون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم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 لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأه العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يغلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من, من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين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 ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 فقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا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 قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة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 سبيل الذين لا علمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في الرعول وجنوده فأتبعهم في الرعول وجنوده بغوا وعدوا حتى إذا دركوا الغرق قال آمنت أنت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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ عَلَى آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٌ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 لولا كانت قرية آمنة فلنفعى ما روها قوم يونس إلا قوم يونس لم ما منو كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتاعناهم إلى حين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 وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا وإني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا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 وَأَنَا قِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُفْعِلُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنَّ فَعْلَتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنَّمَسَّكَ اللَّهُ لا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء ومن عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإن انما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما وحى اليك واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين